يا سلامي على تنظيم وسامح كل الأنصار والمهاجرين كل الأنصار والمهجرين شيخنا تتبع فعل كلام عين ربي تحوط من سنين عين ربي تحوط من سنين نحمد الله على فضله ونعامه أنجز الوعد وبر اليمين ضربة جه وجا جم ضربتين ضربتين ضربت صحه الناس يا ضربة قسمتهم فرقتين ضربتين فرقتين فرقه البوش وقادتها الظلام وفرقه الشيخ مرفوع الجبيل فرقة الشيخ مرفوع الجبيل ثارت الحرب يا وين النشامى that